ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم نما وبأس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها تikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min إن in antum in antum illa fi وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير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 فبكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 إنه بكل شيء بصير أم من هذا الذي هو جند لكم يصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوه في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء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 the earth تحشرون ويقولون متى هذا الوعد given كنتم صادقين قل they العلم عند الله this the نذير مبين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 ويجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِيمٍ